من تسجيلات الموقع الرسمي لفاضلة الدكتور محمود شعبان. www.mshaban.com. شروط لا بد تتوافر في صاحبها. وقلت هذه المحاضرات سرها بيان الفرق بين الأمرين لنخرج من اليأس الذي ملأ قلوب كثير من شبابنا الموحدين لأنهم ظنوا أننا في مرحلة تمكين والأمر ليس كذلك إنما نحن في مرحلة استخلاف والاستخلاف للمستضعفين محل الظالمين من رب العالمين ابتلاء لينظر كيف يعملون عمود أعمدة آيات الاستخلاف آية الأعراف حيث قال الله قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا قلنا لنصل إلى المعنى الصحيح لابد أن نعود للسياق القريب للآيات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 ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قلنا الآية الأولى تتحدث عن بسطة سلطان فرعون على بني إسرائيل وظلمه وطويانه وأنه أقام حوارا مع الملأ ليظلم وليطغى وليقتل وليستحي النساء من بني إسرائيل ليظهر ظلمه في صورة رد الفعل فهذه الآية تدمر وتتحدث عن ظلم فرعون لبني إسرائيل وكذا تضمر حياة المصريين في مصر تحت إمرة الظالم عشرات السنين والآية التي تليها ذكر موسى المخرجة لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله ورثوا من يشاء من عباده العقبة المتقين ذكر أمورا أربعة هي أعمدة المنهج في خروج الأمة من أزمتها تحت إمرة ظالم طاغية كفرعون وكل فرعون في كل ذمان استعانة وصبر ويقين وتقوى والآية الثالثة بعدما يئس القوم وما أخذوا بالمنهج دليلا على أنهم لا يستحقون الاستخلاف على أن الاستخلاف من من الله لهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين كما في سورة القصص قالوا اوزينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا واتى الفعل بالبناء المجهول للدلالة على العموم اي ان الكل يؤذينا وفيه اشارة للياس اخرج موسى من اليأس باعاداته من الله عسى ربكم وعسى من الله في كتابه اجيب عدى واحدة اية التحريم عسى ربه كل الكل حدث عد هذه ان يهلك عدوكم وفعلا اهلك الله فرعون ومن معه واهلك الله فرعون مصر الان ومن معه يقبعون خلف السجون الآن ويستخلفكم في الأرض استخلف الله المظلومين المستضعفين ما حل الظالمين ما الحكمة فينظر كيف تعملوا وهذا محل الشاهد اليوم هذا الذي نحن فيه ابتلاء نحن تحت المنظار الرباني يطل علينا ربنا ينظر إلينا أن نسير إلى اليمين مع شرع رب العالمين إلى اليسار مع المفسدين والفجار قلت لك قبل ان الاستخلاف امتحان من نجح فيه وضع قدمه على اول طريق التمكين ومن رسب فيه عاد الى الوراء اسوأ مما كان وارانا في طريقنا للرسوم هذه وجهة نظري ارى المستخلفين في مصر في طريقهم للرسوم لماذا لأننا تركنا منهج الله عز وجل من أول يوم خرج علينا من عنوانه الإسلام والحل يقول لا نريد تطبيق الشريع الإسلامي ثاني يوم قلنا سندخل مجلس الشعب من أجل حصول على الأغلبية لا لسحق الأقلية وإنما ليتسنى لنا وضع دستور مستمد من الشريع الإسلامية ونسينا الشريعة وخرج الدستور في مخالفات وقلنا قل نعم من باب أخف الضررين ومن باب أن القادم أسوأ ومن باب اجتماع الكلمة ومن باب استقرار البلاد والعباد ومن باب أن عندنا آمن في أن نصلح بعض ما فيه اللي هي البنود الأربعة اللي قلنا في اللقاء الماضي فيها مشكلة السيادة للشعب نريد أن تكون لله باب نريد أن ينضبط بما لا يخالف شرع الله الشريعة مبادئ الشريعة نريد أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وصفات الرئيس يضاف عليه أن يكون ذكرا مسلما نسينا الشريعة وصنعنا كمرأة نزلت إلى السوق بمالها وحقيبتها وهي في السوق نسيت ماذا تريد دخلنا من أجل الشريعة ونسينا الشريعة ودخلنا التأسيسية ونسينا ودخلنا الد... مجلس الشورى ونسينا أيضا وخرج من يقول نريد أن نضع المرأة في النصف الأول من القوائم معارضا أمر الله أمر رسوله استأخرنا من حيث أخركننا الله أصبحنا, ن... أصبحنا نقول تقدمنا من حيث أخركننا الله ونخالف أمر الله عز وجل ومخالفات شتى آخرها الخلاف بين النور والحرية والعدالة والفصيلان الكبران يتنازعان تنازعا يضر بالمنهج الإسلامي وبالمشروع الإسلامي وبالشريعة التي نبحث عنها جميعا والكل مخطئ لا أستثني أحدا الرئاسة التي فصلت علم الدين وقالت إن الأمر قيد التحقيقات قلنا لما تعجلتم أترضون العلمانيين على حساب إخوانيكم الإسلاميين هذا خطأ حزب النور لما رد متحدثه الرسمي على الرئيس بكلام لا يجوز وقال إذا كان الأمر بالشبه يبقى أنت عندك شبه يبقى لازم تستقيل وإذا كان الأمر كده يبقى المفروض أن حضرتك تسأل عن هذا كلام لا يليق هذا كلام يليق والآخر سعيد بنا سعيد بما نفعل في قناة علمانية صرف وظيفته حرب المشروع الاسلامي خرجت مزيعة تعلق على ابن المهندس الشاطر كتب تعليقا على المتحدث الرسمي باسم حزب النور يقول من صفات المنافق اذا خاصم فجر خرجت سعيدة جدا تقول الحمد لله طلع فيكم منفقين زيب عندنا منافقين مش احنا لوحدنا الحمد لله لماذا نختلف؟ ونحن الإخوة أصحاب الهدف الواحد مع اختلاف بسيط في نسبة السبات معلومة للكل في قدر الطلب للشريعة والسبات على ذلك ندين الله أن حزب النور أقرب وكان أشد في طلب الشريعة في التأسيسية لكن نقول أخطأ والآخر أخطأ نقول للدكتور مرسي اتق الله وليكن رائدك قول الله إن خير من استأجرت القوي الأمين اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ العليم نريد متخصصا هو الأفضل في تخصصه سواء كان وزيرا أو محافظا أو مسؤولا يكون زودين يخاف الله نظيف اليد يحب البلد لا يشترط أن يكون إخوانيا أو سلفي لكن لا نقول لا نرضى بما قالوا حزب النور اتهام بأخوانة البلد وعندنا الأدلة هذا يقال في العتاب في الحجرات المغلقة ولا نجهر به ننصح ونطالب نقول للرئاسة الآيتين التي ذكرتهما ونقول لإخواننا في حزب النور قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعد تصبروا حتى تلقوني على الحق هذه نصيحة للفصيلي على الكل أن يطبق شرع الله وأن يعود إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف وما اختلفتم فيه شيء فحكمه في إلى الله نتأدب بأدب الإسلام أول شيء يا أيها الذين آمن أنجاكم فاسقوا من أبهم فتبينوا من بعض لا نخرج إلى الإعلام ونتعارك فيما بيننا ونختلف فيما بيننا ونلقي التهم جزاف ثاني أمر نجلس ونتحاور نحن ندعو إلى التحاور مع العلمانيين ومع الآخر الذي لا يريد المشروع الإسلامي يبقى من باب أولى نجلس نحن مع بعض ثالث أمر وهذا هو الأهم غياب الأنا والشخصان وحظ النفس والحزبية هذا لابد أن يلغى الآن إن كنا نريد مشروعا إسلاميا ونريد رهضة ونريد شريعة لابد أن نتناسى ذلك والله نصيحة أقولها خالص لوجه الله لمدرسة اسكندرية وللإخوان لإخواننا أقول للأشيخ أين الأشيخ الكبار من هذا الذي يحدث لماذا لا نستوقف هذا المتحدث الرسمي حتى لا يقول ما يخالف شرع الله عز وجل يعني نتمنى أن نراجع هذا كل بني آدم خطأ وخير خطأين التوابون يعني نعود ونتواصل ونتراحم ونتكامل لا نتآكل هذا فرض علينا الآن ووالله أقول الفصيلين على الهواء الناس تبكي بدل الدموع دما خوفا منكم على المشروع الإسلامي فاتقوا الله وعودوا وتواصلوا وكونوا عباد الله إخوانا وخلصوا قلوبكم لله بحزن لما أحد فصائل مشروع الإسلامي يقول فين الوزارات اللي خدناها فين المحافظات اللي خدناها ده كلام ما ينبغي ما ينبغي لمن دخل الدنيا من أجل الدين احنا دخلنا السياسة نسوس الناس بشرع الله عز وجل دخلنا مجلس الشعب من اجل الشريعة الاسلامية دخلنا من اجل الشريعة والعدالة والمسواة وإحقاق الحق وإبطال الباطل ما دخلنا لنأكل دنيا الناس وانما لنصلح للناس دنياهم بشرع رب الناس فاتمنى من الله عز وجل اللي يزعل يزعل لكن انا بقول انا اخ اصغر ليكم انصحكم لله عز وجل والله الشارع ينقطكم الان وإن لم تتداركوا أنفسكم قبل الانتخابات ستقول المفاجأة التي لا تسر أحدا فينظر كيف تعملون أتثبتون على الدين أم تبيعون الدين أم تترخصون في أمر الدين وأنا أرى خلافا يضر بالمشروع الإسلامي وأرى توجها يحدث في هذه البلد حرب على المشروع الإسلامي ورئيس مصر يشاهد بلا أقول الدكتور مرسي ظلمنا في عهدك ما حكيم ال... إلا الإسلاميون في عهدك أستاذ خالد الله دكتور عبد الله بادر محمود شعبان أبو إسلام لن نخلع يدا من طاعة لك علينا السمع والطاعة والنصح والإرشاد لكننا نقول لك ما ظلمنا إلا في عهدك لن نخلع يدا من طاعة أنت ولي أمرنا ندعوك ونؤيدك ونسبتك ونطالبك على الهواء بتطبيق شرع الله ونقول لك لن تنصلح مصر إلا بشرع الله وندعو الله لك كما قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لخصصت بألحاك لكننا نقول لك بعد قولنا لن نقلع يدا من طاعة ظلمنا في عهدك وعند الله تجتمع الخصوم أبو إسلام من يومين يأخذ أربعة أيام على زمة التحقيق خرج بعدما قيل إنه يخرج بكفالة دخل يتوضى خرج من الوضوء اخذوه من باب وخرج من باب اخر ولاده بيقولوا خدوا دوا السكر ودوا الضغط لا خدوا الجاكت عشان نراج المريض لا نعرف فين ما نعرفش فطورة ما نعرفش في سجن العقرب شديد الحرازة رغم اني سألت بعض المستشارين قاموا المفروض اللي واخده ربعة يام على زمة التحقيق يحبس في سجن الاستئناف بجوار مدرية الامن في شارع برسائي. احد المستشارين قال ليه هاسم طب ليه ليه في سجن العقرب وليه حبس اربعة ايام والرجل قال بالنص حركت نسخة انجليزية شكك فيها بابا مصر وقال ليست سليمة وليست صحيحة ولا ندين الله بقداستها بابا بطع مصر رفضها قال مليئة بالخرافات ومرئة بالاكاذيب والاضاليل لا ندين الله بها وقال ردا على الإساءة للنبي قال فلان الفلاني اللي كتب النسخة دي اللي أعانى على سب النبي والتشير بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفيلم المسيء بنحرق النسخة المكذوبة بتاعته ولم يحرق النسخة العربية احتراما لمشاعر إخواننا في الوطن النصارى في مصر طبعا ناخذ على أبو إسلام هذا الكلام لا يفهمه إلا الخاصة وقد قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسب الله عدوا بغير علم قد اتفق أو قد نختلف مع أبي إسلام ومواطن الاتفاق أكبر من مواطن الاختلاف ورجل برز في هذا المجال محاربة التنصير والتبشير نسأل أن يجعل جهده في موزين حسناته رجل أعده من الرجال القلائل قد أختلف معه في بعض الأمور لكني أحبه وأجله لكني أقول الرجل ظلم. ظلما بينا بعد ذلك أغمى على الرجل وشيع أن الرجل قتل ثم وهو مفارق للوعي قذف به في سيارة ترحيلات ثم قالوا سيخرج بكفالة عشرين ألف ثم لابد من الرحيل إلى سيجنطورة لتدفع الكفالة هناك أسأل يا رئيس مصر كل مظلمة تحدث في رقبتك أمام الله وأنت مسؤول عن تطهير القضاء وقد قلت لك قبل طلبا شرعيا واجبا عليك لك كل المستشارين راجع الشهادات بتاعته اللي جاب امتياز جايب جدا اهل الوسائل وعلى العيل والرأس اللي جاب مقبول اللي ناجح بمواد وناجح بالتزوير او بالمجاملة او بالمحسوبية ده مع السلامة متشكرين والناس اللي جابت امتيازات جايب جدا وتظلمت تجي تشتغل مكانه من التمانينات من التسعينيات من الالفنات هذا فرض الله عليك ثم متخصصون اخرون قالوا لي يستطيع الدكتور مرسي أن يطهر القضاء بقرار واحد بإصدار قرار جمهوري أن سن المعاش في القضاء يبقى ستين سنة أغلب المحاربين المشروع الإسلامي والمؤيدين لعودة مبارك أغلب الذين يعطونا البراءات تخط الستين لأنهم كما قيل لي من أحد المستشارين كانوا ينتذبون في أماكن بألاف مؤلفة وليهم مرتبات ومجاملات عالية جدا هذا كلام أقوله الله عز وجل تمنى أن يستجيب له الرئيس ويجعل المعاش سنه ستين سنة وقال لي أحد المتخصصين الخير القادم في الشباب في نسبة الممتازين من الشباب اللي عندهم دين الذين يخافون رب العالمين من الشباب نسبة في 75% نمى نسبة آل الصلاح والإصلاح في الكبار الذين تربوا مع وترعرعوا مع المشروع السابق والقيادة السابقة بيزبط الصالحين فيهم بيقول لي 25% هذه شهادة من الداخل فنريد من الدكتور أن يريحنا من هذا العناء وأقول له أين أنت من أبي الإسلام في الوقت الذي أصدرت عفوا رئاسيا عن ولدين نصرانيين تبول على المصحف في الوقت الذي أصدرت عفوا رئاسيا عن من حرق المجمع العلمي إن أنت من هذا الرجل المسلم المنافح عن إسلامه وعن دينه الذي يقف أمام التبشير وأمام التنصير في مصر وهذا أمر معلوم لا يشحده أحد والكل يعلم هذا. <تصفيق> أين الأمن الاعتداء على أبي إسلام حتى فارق الوعي أو سوء المعاملة حتى فارق الوعي بمنع الأدوية عنه ورؤية في سيارة الترحيلات محمولا وقد فارق الوعي أين الأمن الذي لا يشتد ولا يحتد إلا مع الإسلاميين وزو اللحة ويرى الخرابة والدمار في التحرير وفي الميادين أخ في درس اليوم في شرح صعيد البخاري في صفت اللبن قال بالأمس كنت في كم في مش عارف أمس أو أول أمس في الهرم في مظاهرة ومعدي بالحيط يجيروا ورايا عزيني موتوني والأمن واقف لهم الطريق عشان الناس ما تعديش في التحرير الأمن مكتوف اليد في الاتحادية الأمن مكتوف اليد وقلنا ونقول ندين الله عز وجل ان بعض رجال الامن مظلومون ليه؟ ده بتقول له لا تسلح ويخش عليه ناس برشاشه تموتوا زي اللي تقتلوا في سجن بورسعيد ما ينفعش وتقول ما فيش غير القنابل لسيل للدموع فانسكت لانه غير مسلح ولان الداخلين عليه معهم اسلحه نقول قول الامن متخاذل وإن دخل واشتد وأمسك بالمفسد يقولون سحلوا فلان وضربوا فلان ويعود الأمن كما كان قضية تلخص في حكم شرعي هو دفع الصائل يربى رجال الأمن على حكم الشرع في دفع الصائل لا يدفع إلا بالأدنى ولا يوصل به للأعلى إلا عند العجز عن الأدنى إزاي واحد جاي موتني أستطيع دفعه فقط خلاص يبقى لا أضربه طيب إن لم أستطع دفعه إلا بضربه يبقى أضربه بس ما عجزوش ما لا أستطيع دفعه ومنعه من قتل إلا بتعجيزه في قدمه مثلا وعجزه طيب وصلت المرحلة يا موته يا موته في إيده والسلاح في إيدي يبقى يجوز لي أن أقتله دفاعا عن نفسي يبقى دفع الصائل لا أنتقل إلى الأعلى إلا بعد عجز الأدنى عن دفع الصائل عني يعلم هذا وأنا أطالب وزير الداخلية بتيسير محاضرات لنا نحن الأشياخ للمزباط ومن فوقهم ومن تحتهم بتمنى ان المشايخ وتكون سنة حسنة يسنها الدكتور مرسي يسرن محاضرات للزباط ومن فوقهم ومن تحتهم ونكون جميعا متبرعين والمشايخ كلهم متبرعين مش عاوزين حاجة يسرن محاضرات في الأحكام الشرعية وكيف مع وكيف يتعاملون مع البشر احنا متبرعين نحن المشايخ نعطي هذا لاخواننا الضباط ولاخواننا العمداء ولاخواننا ولابنائنا امناء الشرطة والعساكر وانا اتحدى اغلب مشايخ مصر يسعدون بهذا لان هذا في مصلحة مصر اهو بطالب وزير الداخلية بطالب الدكتور مرسي بتيسير محاضرات للاشياخ يعطونها للضباط في الداخلية ولمن تحتهم ولمن فوقهم والكل يحضر وتكون أسئلة ونجيب ونعلمهم الشريعة الإسلامية ونعلمهم ما لهم وما عليه لكن الذي يؤلمني ان الامن لا يشتد ولا يحتد الا بعد يوم السبت الماضي في الشارع الجديد في مصطرب اول شبر الخيمة راجل يختلف مع امرأته في الشارع فضربها في الشارع وشدها من شعرها في الشارع شهود عيان نقلوا لي هذا المشهد اول امس اخ ملتحي فتح محل دخل الاخ بيقول له اتقي الله ما ينفعش تعمل كده في مراتك وتشدها من شعرها على الارض وبتاع البنت بتصرخ بياخد البنت منها الاخ خد البنت جاي عربيه ترحيلات بالناحه التانية بيقول له في ايه قال له خلاص يا استاذ خلاص يا كابتن ما فيش حاجة احنا حلينا المشكلة اتابل العربيه دي بتاعه شرطه ولبسين ملكي قال له يا ابن كذا انا مش كابتن انا ضابط شتمه باممه قال له نمي مش كذا قال له لا امك كذا رد عليه الكلمه جه الضابط ضربه الأخ مسك فيه بعد ما شتموا بأمه وسبه وضربه فرد عليه الأخ ملتحي إذا بالظابط يتصل بالشرطة تيجي جاري خمسين واحد ولا عشرين تلاتين واحد وينزلوا ضرب في الأخ واخوه ويركبوهم العربية ويأخذوهم على الاسم بتاع شبرة بقول لي بقول لي هل خلاص الثقافة بتاعتكم مش هتتغير أبدأني عدو ليكم أبدأني بدافع عنك دلوقتي أبوا داعني يبحث عن الشريعة التي تضمن لك حقك وتضمن عليك عدم التجاوز في حق غيرك ليه لسه قف ذي مش عاوزة تضيع عشان كده بنقول يا جماعة عاوزين ندم حضرات للناس دي عاوزين نثقف الناس دي حتى لا تفسد وتفسد يفسد في نفسه ويفسد غيره البلد تحتاج أبن وتحتاج دعوة وكلانا مكمل للآخر يا جماعة عاوزين ندم حضرات للناس دي ودي شكوى الوزير الداخلي الإبراش التصليم مقنذرين بالأخ والأخ يكلمني اليوم قبل المغرب يقولون ما تروحش مش عاوزين التشير بحد لكن ننصح وأنا كل وزير الداخلية طاهر داخليتك ويقولون الضباط اتقوا الله في إخوانكم المكان اللي محتاج شدة هناك عند اللي بيخربه بيحرقه بيولعه إنما مضرد الملتاح تترك الناس وتمسك به هذه الثقافة لابد أن تتغير لابد أن تتغير وتكون باحثا عن العدل والحق وإحقاك الحق وإبطال الباطل نحن معك حينما تظلم ونقف لك حينما تظلم أمر آخر آلمني علمته اليوم قرية اسمها قرية التلتمية مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم أخ ملتحي عنده عربية نقر راح جاب كويتش بالإست الإست 14 ألف سد سبعة وفاضل سبعة لما قامت الثورة ليه فلوس عند ناس الناس ما سدتشي الراجل رفع عليه الإصالة بو سبع عليه سبع تلاف خده حطله بضبطه وإحضار الأخ رحوله ملقهوش في البيت تاني مرة رايح الضابط ومعه عساكر ومعه, ومعه شرطة يرفع عسكري يخش البيت من الشباك في الدور الأرضي بلا استئذان ينط في البيت من الشباك الأم قاعدة بتسلق ليل يخش عليها الأم فاكرة ابنه من أبناءها دخل دخل العسكري من الشباك فتح الباب للعساكر والضباط والأمناء الشرطة ست بتصلي في ايه يا ابني قال لها فلان الفلاني فين قالت له موجود في مصر مش موجود هنا طلع فوق على الشؤة وعلى الدور الثاني والتالت النساء نايمة الساعة ثلاثة الفجر تقول له يا ابني بعد إذنك أطلع قدامك عشان فيه نساء نايمة وقلت لك ابني مش هنا ابني في مصر طلع زق الأم الكبيرة وطلع كسر الباب ودخل على النساء وهم نايمين وطلع الدور الثاني ونزل أخوه الصغير وهو صاحب نزل من الدور التالت بيقول له انت بتعمل كده ليه يعني احنا سايبين بتوع المليارات واللي سرقوا واللي نهبوا والقراب والدمار والشرطة والقضاء اللي منسوكين متلبسين بالإحراق والإغراق والإفساد يخشوا من الباب ده يطلعوا من الباب ده والأخ عشان عنده دين سبع تلاك جنيه في الوقت اللي سرقين المليارات خدوا براءات في اليوم اللي أنا فيه خمس تلاف كفانة زكريا عزمي الداعية الإسلام الكبير طلع محترم وطلع براءة ولا حتى بكفالة ومحمود شعبان يطلع بكفالة أبو إسلام كفالة عشرين ألف بعد حبس أربعة أيام على زمة التحقيق بعدما ساءت حالته الصحية وكاد يفارق الوعي أو فارق الوعي فترة طويلة غيبوبة سكر أو ما إلى ذلك لأنه منعوا الأدوية عنه وأقطاب الفساد في النظام السابق يطلعوا براءة من هنا نقول لا بد من تطهير القضاء وراء بد من تطهير الداخلية في خلفياتها وثقافتها نحو زلّحية ونحو المشروع الإسلامي نقول لهم اتقوا الله نحن إخوة لكم ونحن ندعمكم ونقف معكم ضد من يظلمكم ونقف لكم إن ظلمتم أي أحد الإسلاميين أو غير الإسلاميين وأنا بالنسبة للقضاء أعلم على الهواء. انني قدمت بناغا للمائد العام باسمي ضد البابة وادرس البابة وادرس بتهمة اصدراء الاديان مثل التهمة التي وجهت لأبي اسلام بتهمة اصدراء الاديان لانه اصدرت الدين الاسلامي لما قال عن الشريعة الإسلامية المادة المسؤولة عن الشريعة الإسلامية قال انها مادة كارثية وانا وخاطب رجال القضاء ماذا ستفعلوه محمود شعبان في خلال 14 ساعة إحبار. لأنه قال حكما شرعيا وسأل الأشيخ أن يسقطوا على الواقع بقتل الخارج على الحاكم بإفساد البلاد والعباد وإراقة الدماء الحاكم الصالح الحاكم غير الظالم الحاكم غير المبتدع باتفاق أهل العلم ذكرت حكما شرعيا بدليله وذكرت كلام الإمام النووي الذي أخبر أن القتل يأتي آخرت قال ادفعوه بكل سبيل فإن لم يندفع إلا بقتال قتلناه فإن لم يندفع إلا بقتل جاز قتله ورضمنا فيه أذكرت الآية من سورة الحجرات وقلت تطبيق هذا للحاكم والقضاء وقص وлезق وقالوا اهدار دم والله ما اهدرت دم أحد ولا اساءت لأحد إنما تحدثت عن حكم شرعي قلت يا دكتور مرسي طبق شرع الله وقلت تطبيق للقضاء وللحاكم وليس للأفراد وما خطبت جموع الناس وقلت ارحلوا فاقتلو فلانا أو علانا ما حدث هذا قصوا لزقوا أخذت السدي أخذ كفالة أخذت السدي تبين صدقي وأخذت الكتب التي فيها العقب وأخذت السدي للدكتور علي جمعة قال نفس الحديث التي ذكرتها على يطلع المتحدث الرسمي يقول الكلام ده ما حصلش عندنا السدي قدمنا للجواب نفس الحديث التي ذكرته وذكر الدكتور علي جمعة مخاطبا بها الرئيس المخلوع حسني ليقتل الثوار الذين خرجوا عليه أقول من هذا المنبر قدمت بلاغا في الباب تدرس لأنه قال على الشريعة الإسلامية المادة تعتمد كارثية وهذا إدراق للأديان واضح أسئل رجالنا في القضاء ماذا ستفعلون ولا القضاء ضدنا إحنا بس دكتور عبد الله فدر شس خالد عبد الله أبو إسلام محمود شعبان لما لما هذا أقول للشياخ الأزهر والعلماء مصر أين كنتم وأين أنتم لما خرج البابا تواضروس وقال عن مادة الشريع الإسلامية إنها مادة كارثية قلتم رددت يا محمود أنت وفلان وعلان بسوء تعصبت. طب يا سيد أنا تعصرت فنردتش أنت بأدب ليه أنا أتعصب لديني أنا أغضب لديني النبي كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله ويرى لوجهه ظلل ليه لما نعطي الذنية في ديني ده ونحن الأعز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآية من سورة آل عمران لكن ختمت بقول الله إن كنتم مؤمنين يبقى أعلن عن هذا وأعلن من هذا المنبر تضامني الكامل مع الأستاذ أحمد عبد الله أبي إسلام وأنه ظلم ظلما بينه وأطالب بالتدخل لرفع الظلم عليه أعلن تضامني مع أنا والدكتور عبد الله بدر وكل تلاميزي وكل تلاميزة الدكتور عبد الله بدر وجمهور كبير من أشياخنا وإخواننا يعلنون تضامنهم مع الرجل ونقول للمسؤول عن ظلم الرجل عند الله تجتمع الخصوم. هذا أمر أحببت أن أذكره لأننا وصلنا إلى مرحلة يعز علينا النصل إليها. قبل أن أدخل في موضوع مهم أحب أن أتكلم فيه الرد على المداخلة والرد على المبدعين والمفسقين لنا ولجمهرة من الأشياء الرد العلمي أنا إن شاء الله يوم السبت بأمر الله وبتوفيق الله إن شاء الله راح لتركيا ثم إلى سوريا سأمكس هناك خمسة أيام أسأل الله أن يرزقني الشهادة وإن لم يكن ورجعت سأعود يوم الأربعاء إن شاء الله ثم في يوم عشرين ثلاثة إن رجعت أسب الله القبول والإخلاص هناك عمرة عمرة معي لمن أراد أن يصحبني في العمرة يوم عشرين ثلاثة مدة عشرة أيام سأكون في رفقة هؤلاء الناس الذين يخرجون للعمرة بسعر متوسط أربعة آلاف في أربعة في أربعة في أربعة في حاجات مستوى أعلى بخمس آلاف الشاهد من أراد أن يصطحبنا في هذه العمرة فليتصل على هذا الرقم 0 4 37 32 37 او يتواصل مع الموقع عندنا والعدد الباقي محدود جدا ويلزمه ان يرسل جوازه في اقرب وقت ممكن هذا لان إخوة كثيرين طلبوا مني صحبتي في العمرة والله اترك هذا الامر للشركة ل لتجميع هذا لكن الإخوة المرة الماضية قالوا ما أعلمنا بهذا ونريد أن نصطحبك في العمر لنتعلم كيف نقضي العمر طبعا الشيخ بيبقى طول الطريق في دروس وفيه محاضرات وطول الأيام بيبقى فيه محاضرات بجمع الناس وبدم محاضرات في الحرم وفغير الحرم وبشرح العمر وبعض الأحكام اللي ربنا بيعلمنا إياها في الطريق ركبنا أتوبيز في الفندق في الحرم فإن شاء الله من أراد أن يصحبنا حتى إن علمنا الله شيئا علمناه للناس الرقم للبر الثانية 0 4 3 7 تاريخ العمرة 23-2013 مدة العمرة 10 تيام إن شاء الله هذا ما أحببت أن أذكره بمناسبة العمرة ردا على إخواني الذين سألوا مني ذلك الأمر الأخير وأريد لمن يسمعني الآن من طلبة العلم أن يركز معي كلمة كلمة خرج علينا الآن مدارس ينتسب لها إخوة فاضل على رأسها أشياخ كبار نجلهم ونحترمهم ولا نسيء القالة فيهم لكنهم أساءوا القالة فينا بالتبديع والتفسيق والدعاو أن ما حدث في مصر خروج على الحاكم وهو حرام بإجماع أهل العلم نعم معانا اتصال اتفضل السلام عليكم اتفضل اتفضل طب انا اتولى اتفضل السلام اتول عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا حبيب يا ربي علم من قدرك ربنا يعطيك ست... الحكمة الحكمه والفضيله واشهد الله سبحانه وتعالى اني بحبك يا دكتور محمود احبك الاول حاجه واشهد الله ان انا راجل مشتغل علم ولا حاجة انا راجل يعني يا دوبت على قدي انا دفعت عنك على فضائية اقسم بالله يشهد الله لاني صادك دي حاجة الحاجة التامية دوبتر محمود بكل هدوء هدوقية هل تجرؤ بعض الناس ب... ب... بعدم تفعيل القانون على اللي هم اصلا يستهنوا تفعيل القانون عليهم ده راجع لضعف أه يعني انا انا مش عايز اتكلم دي بي يعني ايه بيسيبوا الناس تتصور ان انا بيهاجم الحكومه او انا بيهاجم الراجل اللي انا انتخبته اللي انا بحبه بحبه في الله طبعا ده مش حقيقه ما بعجموش انا لو عدت الانتخابات من الصبح هنطلع مع الدكتور محمد مرسي لان احنا بنثق في الله ثم فيه ولكن بنقوله في حاجات ثاني في حاجات كتير يعني عندنا قضية الضباط المنتحرين خذوا قرارات كتير وما بتطبقش ان شاء الله يتطبق لانهم خدوا القرار السابع الملزم البات دي حاجة الحاجة الثانية حضرتك انا والله احيانا بحس اللي انا ممكن يعني ربنا عافينا عافيك الواحد يحصلوا حاجة من ديناهو من اللي بيشوفه من القضاء واحد يط... واحد يكون سرق البلد ونهب البلد حضرتك و... و... و... وقاتل وتلا يطلع بكفالة او مش بكفالة واتحاض الدعوة واتحاض الفضيلة واللي بعلمه الناس دي ربنا واخد رجل يغانوا معرفش هال دا راجع مضاع اسلامنا اللي احنا مش, مش انتهم طبعا ما انا قلت من إن عذر يا شيخ الاستخلاف ابتلاء من نجح فيه وضع قدمه على اول طريق التمكين من رسب عاد الى الوراء اسفق من ملكات محبوسين طبعا. كنا معتقلين كلنا مزلوين لكن كانت الدنيا تحترمنا وتزلنا الان استطال الناس علينا لاننا بعدنا عن الشريعة دخلنا مجلس شعب لاذي الشريعه وما اتينا الا بشريعة منقوصة هناك عيوب في الدستور ونتمنى ان المشاريع تقع تماما متفق متفق تماما الحاجه الثانيه ان احنا احيانا انا ما انا باسال النهارده قاضي مستشار في برنامج محترم بقول له او قاضي قال له تمام تفضل بقول له او قاضي بشر ام مش بشر قل بشر معناه ان هو يقول بشر خلاص البشر بخطئ وبيصيد هل لما, لما قاضي احنا بن... انا انا انا انا انا انا جغسيا في القضاء وانا بحب غير فيه ولكن المقاضي يحكم بازام على الاخ عشان انتمع السياسي اما ده علامة استفهام وهو ممكن بريء او يحكم عليه اللي على ليدل اللي على خائرة الشاطر قبل كده مع قضاء طب ومثي ياتين ده مش حقيقه ولا انا كذاب ولا انا بترفع عليا افي عشان بقول الكلام ده اخر يوم بساعات اسماعيل عبد المجيد اخبار لان اخ عنده شال الرباعي طمع. شال الرباعي خد حكم بالاعدام من ضمن مجموعة خرجت قتلت وسرقت وفعلت وعنده شال الرباعي لو يبرحوا كده انا الراجل القاضي حي يرزق الى الان تمام دي. دي حاجة ما انا عايز ما انا عايز خد المفاجاه وهي مش مفاجاه بالنسبة لك خلية مدينة ناص اللي هم بتكلمه عليك اه هي هي واخد بالحضددر اه جايبين جريدة الوطن التي لا تنتمي للوطن بشيء دويجة نظري واخد بالحضددر جايبة اللي هم هيختالوا مت شخصية اه اه على قناة دارة على قناة انا مكلمهم دارة بقول ما بيجي الكلام ده في الاتحالات واسنى اصلا ما اطلعناش في الاتحال طيب وبيقول حاجة تانية كل الناس اللي موجودين في, التح... في التحيات ناس بريء ما اتتهمش بتضلم اي حاجة و... وفي نقطة هنا يقول ده بيرجع بلكن... لشريط مع قنوات الشباب المنتصر بالذات بيقول بيقول القاضي المحقق ب... بيدخل نفسه في ما هو ليس لا... ليس له شان ازاي ازاي دكتور بقول له ما رأيت في الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بيدخ... يعني ذا تقال اصلا منتطر ذا تقول دا مش من حق وكلي نبقى يتساله ب... بي... انت بتساله على المهمة منسوبة اليه مالك ومال بس اه دي حاجة حق... هو ما بتشوك بال حضرتك عشان يقول له كافر يبا انت كفرت الرئيس الموجود ده دي حاجة الحاجة التانية حضرتك سمعك اه الحاجة التانية حضرتك في القضية دي بالاخر عما يطلع علينا بعض الاسلاميين حتى يصدقوا من غير تحقيق المصيبه المصيبه مش المصيبه حتى مش الطيارات المدنيه زي ما بيقول المصيبه فين احنا كطيارات اسلاميه ان نقعد مع اي طيار ايا كان انا مش بشكك في حد والله والله ما بعتقد ان انا انضم كده محمود انا واثق في الناس تماما ولكن بحدك جزاك الله خيرا يا اخي نفع الله بك ربنا يديك ويصلح حالك ووفقنا الى ما فيه مرضاته سبحانه معنا اتصال اخر اتفضل السلام عليكم اتفضل قال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك بكتور مشمود اتفضل يا حبيبي والله اني احبك في الله احبك اللي الذي احبتنا فيه ولا يا حبيبي شكر الله ورحمة الله اتفضل ااا ايه ابو قال لحضرتك هو الغرب بنجح انه يعمل موضوع الاحزاب في العرب او في مصر عموما عشان يعسل الناس دلوقتي تلاقي واحد يقول لك انا تبع حزب النور والتاني يقول لك انا تبع حزب الحزب والعدالة والتالت يقول لك انا تبع الجهاد والاحزاب دي ما انزل الله بيها من سلطان تلك هي اسمائهم ما انزل الله بيها من سلطان اصبح التعصب والولاء للحزب اكتر من الوطن وفرقه ربنا ازول في القرآن واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واحنا خلاص عرسمناها دلوقتي دي يقول لك انا يا اخواني ودي يقول لك انا ثلفي ودي يقول لك انا هتابع الجهاز دي عمل نقطة بالنسبة لتلك نقطة للاخر اللي كنت بتكلم عن القضاء منظومة القانون اصلا ده قانون وضعي وقانون فرنسي ف فازاي يعني متأم هوك واحد بالنسوك متلبس متلبس ومحامي شاطر بخطأ في الاجراءات يطلع براها دي ثاني نقطة بالنسبه لثالث نقطه مصر نشط مصالح الا لما تطبق الشريعه الإسلامية وخاصة حد الحرابه لو حد الحرابه اتطبق في مصر في حالة واحدة بس من اللي بيقطع الطرق او بيقتحم ممتلكات او بيعطى مصالح الناس مش مش هتلاقي حد في مصر يرتكب كله هيخاف لان حد الحدود اللي انزلها الله سبحانه وتعالى حدود ربها تمام جميل جميل اه اا بالنسبة, بالنسبه لربع نقطه ااا بالنسبه جزاك الله خير الحبيب جزاك الله خير اتفضل ماشي اتفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم عليكم اتفضل يا حبيبي ازيك يا الله يسلمك برنامج فيك. كنا نتكلم على نقطة الحزب النور اللي دلوقتي الدكتور أشرف سهاب. تشرشان على على أخوانت وال يطلع في برنامج زي دوت على إزاي الدكتور مرسي دلوقتي في ليه ليه وصلنا للحال دوت؟ وصلنا للنقطة دي وصلنا للدرجة اللي إحنا فيها دلوقتي ليه ليه وصلنا للنقطة ليه المهاجمة دي الدكتور مرسي؟ بل منوقفنا تجمع كلنا يد واحدة. اني بقوها واحدة للمقابل للناس اللي الصفائاء دول ليه ليه لي وصلنا لهذه الدرجة والله يا اخي انا اخاطب الاشياخ اخواننا الكبار في الاسكندرية الدكتور محمد اسماعيل المقدم الدكتور ياسر برهامي الدكتور سعيد عب عظيم انتم هيئة عليا لهذا الحزب وانتم اشياخ كبار محترمون نحترم علمكم ونجلكم ننصحكم لله تدخلوا هل هؤلاء المتكلمون في الحزب خرجوا من أيديكم المتحدث الرئاسب نعم رئيس الحزب رئيس الحزب فوق دماغنا من فوق الكل نحترم الكل بس يا جماعة كده ما ينفعش نريد من الأشياخ أن يتدخلوا قال الله ولا تنازع فتفشلوا وعبر عن الفشل بالفاء إشارة إلى السرعة وبيادا إلى أن الفشل قريب التنازع ثم قال وتذهب بريحكم ما قال وتضعف إنما قال وتذهب أي لن يبقى لنا أي قوة لأن الريحة ببعد القوة في هذه الآية وتذهب بريحكم أي قوتكم تذهب لا يبقى لها أي أثر أخاطب الأشياخ الكبارة بالتداخل مريد نجاما شرعيا ينجم المتحدث الرسمية باسم, باسم أي حزب يا جماعة مش كده يا جماعة اتقوا الله قال الله واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وندين الله ان الاخوانة فيهم اخطاء حزب الحذية والعدالة اخطأ الرئاسة اخطأت النور اخطأ الكل مخطئ ما بنجملش حد على حساب حد ونرفض من هذا المنبر التعامل مع الشيعة وزير السياحة اللي رايح ايران عشان يجيب اتنين مليون شيعة متشكرين مش عاوزين التواصل السياسي نعم العدو اليهودي الصهيوني له سفارة عندنا وجود سفارة لإيران سياسيا ما فيش مشكلة ويجد سفارة لنا هناك ما فيش مشكلة إنما التواصل الثقافي لا الكل يعلم أن إيران لها مطامع داخل مصر الكل يعلم أن إيران تريد تشييع مصر الكل يعلم أن مصر لها في المكان العظمى عند الشيعة أكثر من إيران نفسها الأماكن التي يهتمون بها الشيعة موجودة في مصر التي تقالط المعتقدات الفاسدة عندهم من آل البيت ومساجدهم ومقابرهم والمسجد الأزهر والحسين هذه لا قداسة عندهم أكثر من أماكن في إيران وتعيين ابن رجل شيعي العقالي الدبرداش العقالي مستشار لوزير الإعلام هذا لا يجوز نخاطب الرئاسة ونخاطب الإخوان اتقوا الله في مصر اتقوا الله في معتقد مصر تقول في معتقد أهل السنة والجماعة لا تتعاموا لا تجرن لكم السياسة إلى تواصل سياسي تظنونه تواصلا سياسيا فقط والله وتالله وبالله إيران لها أطماع في تشيع العالم العربي بأسر وانظروا ماذا يفعلون في البحرين وماذا يعملون في الخليج وماذا يعملون في العراق الشيعة يقتلون أهل السنة في العراق الشيعة لهم أطماع في مصر واضحة انظر لما دخل الاغذر واشار بعلامة النصر واثمن موقف الشباب الذين اترضوه واعلنوا رفضهم لزيارته نقول لرئيس مصر شكرنا لك سباتك في المؤتمر الذي كان في ايران نقول لك جزاك الله خيرا لما ترضيت عن ابي بكر وعمر وقلت قولة حق في الثورة الايراني في الثورة السوري وقلت قولة حق لكن انتبه يا اعلامنا انتبه الى انهم زورونه زوروا كلام رئيسنا رضي الله عن ابي بكر وعمر وسائر الصحابة زوروها الى حرفوها الى رضي الله عن آل البيت الـ الـ الـ الـ الوقوف بجوار الثورة السورية الوقوف بجوار الدولة السورية الحكومة السورية كل كلام لك قلت به قولة الحق في بيتهم دارهم شكرناك عليها حرفت هناك الأمر واضح يا مشايخ إيران لها أطماع في المد الثقافي الشيعي في مصر الأمر واضح يا رئيس مصر الأمر واضح يا إخوانية مصر اتقوا الله في معتقد أهل السنة والجماعة ولا تقارب ثقافيا ولا فكريا بيننا وبين الشيعة انتهى الامر محسوب الشيخ القرضاوي شيخكم وفاقيهكم شيخ كبير كان رائدا في باب التقريب بين السنة والشيعة ياس في النهاية طلب منهم الكف عن سب الصحابة وام المؤمنين عايشة رضي الله عنها بمبرها الله منه قالوا يا دكتور القرضاوي انه دين فكف عن التقريب الدكتور القرضاوي وهو شيخكم وامامكم سنوه الدكتور القراباوي كف عن التقريب لما قالنا إن سب الصحابة عندنا دين إن سب الصحابة دين كنا نتمنى أن نتقارب مع إيران ومع الشيعة ونكون قوة على إسرائيل وعلى أمريكا إن كانوا يتوافقون معنا في المعتقد السليم أما إن خانفون في المعتقد الذي يوصلهم من الكفر أقول الكفر أقولها بكل وضوح من يعتقد ان الصحابة كفروا جميعا وارتدوا الا اربعة بعد وفاة النبي من يتقرب الى الله بنعن ابي بكر وعمر من يتهم عائشة بما براءها الله من من يدعي ان القرآن حرف وذهب سلساه ولم يبق الا سلسه فهو كافر قولا واحدا عند اهل العلم من يعتقد هذا الذي ذكرته من يعتقد هذا فهو كافر قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أقولها ثانية من يعتقد أن الصحابة أن جماهير الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع من اعتقد وتقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر إن دهم دعاء اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر أبنتين مع وحفص يتقربون إلى الله به من اعتقد أن عائشة واتثم عائشة بما برأها الله من في كتابه من اعتقد أن القرآن حرف وذهب سلسان ولم يبق إلا سلس هذا القرآن سلس القرآن والسلسان عندهم وليس عندنا وعندهم كتاب فصل الخطاب في بيان تحريف كلام رب الأرباب الراجل أتى بالأدلة فصل الخطاب على قد القرآن حرف وهو يكذب الله بهذا المعتقد الفاسد لما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له نحافظون بإجماع من العلم من سلف الأمة وخلفها من اعتقد في هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها فهو كافر فلا تقريبا بيننا وبينهم يا رئيس مصر يا قيادة مصر نجلكم نحترمكم لن نخلع يدا من طاعة لكن نخبرك بوضوح ايدناك ونصرناك وطلبنا منك شرع الله ويوم تحيد عن شرع الله سنقف لك ننصحك ونذكره لن نرفع يدا من طاعة لن نخلع يدا من طاعة لك السمع والطاعة والنصح بالمعروف لكن نقول لك اتقل لها في مصر اتق الله في معتقد اهل السنة والجماعة نرفض تعيين ابن الدبرداش العقامي الشيعي مستشارا الوزير الاعلام نرفض السياحة الدينية بيننا وبين ايران 2 مليون ايراني جايين ينشر المذهب الشيعي مش جايين يدون فلوس ايران فيها فقراء لا يأكلون الفتاة لكنهم يعملون على نشر ثورة ممذابم الشيعي الكفري هذه المعتقدات التي ذكرتها كفر نرفض هذا وزي تواصل سياسي ما مشكلة ثقافي فكري عقدي علمي شرعي ديني لا لا لا ينكر اطماع ايران الثقافية والفكرية والعقدية في مصر الا جاحد اقولها بكل وضوح نحن نقول قولة الحق ولا نخاف إلا الله نحن نقول قولة الحق ننصح لإخواننا كل الفصائل الإسلامية إخوان سلفيين ورئاسة لله لا نبغي إساءة لأحد إنما نبغي استقامة الكل على منهج الله استقامة الكل على منهج الله عز وجل نبغي هذا أعوذ في اتصالات يا جماعة ولا نكمل طب اتفضل السلام عليكم اكرم صحته وخاته اتفضل يا حبيبي بالنسبة لقداس حكس سؤال بالنسبه لخلاف اهل العلم على مسألة ان خروج للصوره المحاضره النهارده عن طب بالنسبة للخروج 25 يناير في مجموعة من الاشياخ قالوا يجوز الخروج ده مش ده مش خروج على الحاكم وفي مجموعة قالت ده خروج على الحاكم طبعا حي. بنحترم كل الفريقين وبنقول لهم ولكن لما يطلع بعض العلماء يجتموا في علماء قامة محسوين على اهل العلم زي مثل بيسبوا في الشيخ محمد حسان وشيخ ابو اسحاك والشيخ معمود شعبان ويسيبوا في الانهاز دي هل دول نحترمهم ونجلوهم برضو مع انهما بيسبوا وبيتكلموا عليهم وبيطلعوهم وبيخرجوهم وبيخلهم مبتدعين هل طيب يا اخي ان شاء الله المحاضرة النهاردة كانت عن هذا بيان الحكم الشرعي في حكم الخروج على الحاكم الظالم المسألة فيها قولان الأول رأي الجمهور وله أدلته وهناك رأي لفصيل آخر أقل من الجمهور لكن هذا الفصيل الأقل ينتقض به الإجماع المنقول ليس صوابا نقولها بكل وضوح وهذا الكلام قلناه قبل الثورة ونقوله بعد الثورات لماذا؟ احفظوا يا طلبة العلم ما أقول جيدا من انطلق من شرع ثبت ثبات الشر ومن انطلق من هوى تنون تنون الهوى نقولها بكل وضوح مسألة سنوضحها معنا اتصالات ولا نكمل اتفضل بعد الاتصالات سنوضح المسألة بأحكامها الشرعية وبإذلتها من الكتاب والسنة وعمل السنة لأن الإقوى افتات علينا وقال هناك إجماع على حرمة الخروج على الحاكم الظالم الفاسد والمساله نديم الله انها ليست اجباعا انتقد الاجماع نقض الاجماع ابن جرير الطبري ابو بكر الجصاص ابن ابن حجر الامام ابن مفلح هؤلاء رموز ممن نقضوا الاجماع نرد على الاتصال ده وبعدين نكمل اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته اتفضل انا وسام اتفضل ربنا يجيب كل خير انا عايش اخوك من بورسعيد انا وسام يا حبيبي انا خالد سعيد والله لو اخدك بالامانه وربنا شهيد عليا اين المشايخ اين الاخوه والله اين والله والله, والله ولا في اخ ولا اخوه ولا كلامنا كله مش شايفين الا شويه بهي على سبحان الله ناس طلع فاني اقسم لك بالله العظيم بامانه انا بقول لك بامانه وربنا شهيد عليا ان في مجموعة من شويه الاطرس اول ياح أو الحاجة لا تقل بالآباء قال النبي من حلف بالامانة فليس بد فقل لا إله إلا الله ولا يحلف إلا بالله محمد صلى الله فبالونات عشان محمود في خمسة وستة وعشرين واحد من شباب الأكلس سنو صغيرة تطلع ااا بتوقع عند المحافظة سايني وبعدين قلت العزيز اللي عملوا اللي هو اللي, اللي هو اللي عايز يشبكه وتسايني وبعدين بيقولي بيقول بيقول الناس يعديني أرضي الأسيان بيقولي عشان معلش للأسف الجيش بيجيهم يقولوا يا جماعه احنا معاكم احنا واقفين جنبكم احنا عايزين كل حاجه بروعه مفيش بقى ولا كلام ده كله لا كلام ده بيجيش وزي ما احنا واقفين معاكم بجوع الاوتوبيس يا بابا المصري يقولوا يا شباب احنا معاكم واللي انت احنا وقفين معاكم خلاص فايدي هو الى خمس دقايق واشكي ما يا شيخ محمول فوبر اتخيلها في الان اتخاف بتقول مع هفظة فاني بحاجة تاني حاجة, حاجة يتصلوا مع بعض ويجروا على باب عشرين ويروح على بس مثل بيت جفet كل حاجة خطوات في الت synchronous فاني بحاجة الناس يتزل بيهم يقول لهم على الاستنصابات على باب عشرين قال لك الاستنصابات وجدو اشتجل قال لك باب عشرين في ناس بالجيش، قال لهم تعرف ما تخفوش وبسملك بيل94 راحهم وزباك كسب البيلا at all جيزاو اتحه كي قال لهم على دولته وكل اصر جدوا فقوة تبقى بالله وقسملك بالله العظيم كل واحد ما رب اللي من الموظفين اللي طلعين وبالعربين وقفل على الجزاز وفينه طلعك هاي يخ يا خروف, خروف. فايني اتشعلك يا اخوة في ما في اتشعلك واحد يتكلم الناس مع الابت الصبع يوه في على الناس ما طلعه ولا لاي واحد اسلامي في بورسعيد يطلع يتكلم كلمة حق كل خرف وكل لا هو ده انا اللي عاملها اصلا يعني, يعني, يعني اقول لك ايه ده سبحان الله ايه في السهيه حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل انا اعتبر هذا الذي قاله هذا الاخ المتصل جزاهم الله خيرا بلاغا للنائب العام اقدم بلاغا للنائب العام من هذا الاتصال وبلاغا لرئيس مصر اتحرك يا رئيس وضع الليل موضع الشده ضعف يا رئيس تكلف في مصر واشدد واطقتك بشرع وقانون يا رئيس البلد بالضيع البلد بالضيع يا رئيس من أمن العقوبة أساء الأدب يا ريس من تتابعت إهانته سقطت حيبته يا ريس طبق شرع الله يا ريس حد الحرابة يطبق على هؤلاء والله وتالله وبالله لن تنصنح مصر إلا بحد الحرابة ولست أنا القائل إنما الذي أخبر بذلك هو الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يكتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يمتوا من الأرض إن قتلوا وسرقوا ونهبوا قتلوا وصلبوا إن قتلوا فقط بعدما قطعوا الطريق يقتلوا فقط إن قطعوا الطريق وسرقوا ونهبوا قطعت الأيدي والأرجل من خلاف الإدريمين مع رجل الشمال إن روع الناس فقط وقطعوا الطريق فقط نفوا من الأرض وحبسوا يحبسوا موليو الأمر هذا الكلام درسناه في عبادي وفي سنة وفي جامعة ودرسنا لتلمزكنا وندرسه كتبوا الدكتور سيد تمطاوف تلتعدادي بحد الحرابه أزهر الدكتور سيد تمطاوف لا إرحام ولا إخواني ولا سلفي ولا متشدد ولا إرهابي كما ريح الدنيا كلها الدنيا كلها ريح خالص وأبير خالص وكتب الكلام ده وقال ده وقال العلة وقال الآية وقال التقسيم وقال مش هننصالح غربيه الدكتور سيد سيطن في الفقه الميسر قالت عدادي باب حد الحرابه وقطاع الطرق ده مين بقى على ان بلدنا مش هتنصالح غير بالحكم ده دهو بالآية دي بشرع الله اول كلمة في الآية قال الله انما انما إنما تفيد الحصر والقصر تقول إنما الناجح محمد يعني لم ينجح سواء حصر قصر بس إنما جزاءه معنى إنما جزاءه يعني لا جزاء رادع لهؤلاء إلا شرع خالق الأرض والسماء لم يرتدعوا إلا بهذا أرجوك يا دكتور مرسي أناشدك على الهواء اتقل لك في مصر وطبق شرع الله واوله حد الحرابة وناشد اخوانا في مجلس الشورى الآن اتفقوا واستهنوا على حد الحرابة شرع الله لا يستفت عليه يا ناس لكن اضطررنا لهذا اضطرار اتقوا الله حد الحرابة يطبق تدخل مصر باب الامن والامان مصر فيها خير كثير ليست في حاجة لمد اليد للآخر لبنك النكد الدولي وانا أوروبا وأنا قرض السعودية وانا اتعجب من اخواننا في السعودية اخوان لنا وتكرموننا وتساعدوننا وباعت قرض عشان خاطر الصوامع عشان الأمح طب ليه 2% ما تخليك كريم وتخليك اخ مسلم كما ينبال وعملوا قرض حسن وتخرجنا من الخلاء حتى السعودية مديها قرض بفايدة 2% بنك النكد الدولي قرض مش عارف بفايدة كامل البنك الاوروبي ولا مش عارف ايه الاتحاد الاوروبي جاي قرض برضو كل قرض جرى نفعا وزيادة فهو ربى قل أو كسر ليقول لك رسوم ادارية سألنا المتخصصين قالوا رسوم الادارية لا تكون نسبة في المبلغ انما تكون رقما سابتا مبلغ كذا رسوم ادارية انما 1% اتنين في المية دي ليست رسوم الادارية انما هي فائدة ربوية إنما هي فوائد ربوية محرم شرعا نقولها للمرة الألف للدكتور مرسي القروض الربوية اللي انت جايبها اتق الله وابتعد ولا ونتأخذ إلا قرضا حسنا ونسنى في مرحلة ضرورة عليك أن تطبق شرع الله وتحصل الأمن والأمان بحد الحرابة وأمثاله من الحدود الزاجرة وساعتها يبدأ المصريون العمل مصري مش محتاجة قروض محتاجة تشتغل هؤلاء المحاربون للمشروع الاسلامي عارفين لو رأى الناس الخيرة من الاسلام سيمسكون في الاسلام عارفين وجربوا في تركيا وتركيا كانت حالتها المادية اسوأ مننا والحرب العلمانية على الاسلام اسوأ مننا احنا الشعب معانا الشعب بفطرته يريد الاسلام يبقى ان يقودنا رئيسنا بشرع الله يا دكتور مرسي من يختلف عليك ومن يقول فيك ما يقول من بعض الاسلامين المتشددين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبة الوداع عند مسلم وغيره وإن أمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأنف مجدع يحكمكم بشرع الله يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعه تستطيع يا دكتور مرسي تجمع الكل عليك الآن تعلم تطبيق الشريعة الاسلامية ويجابة الانقاذ الوطني طلعين القيادة بقولوا احنا مش ضد الشريعة احنا الشريعة والاعلاميون على راسم الدكتور الاستاذ محمود سعد طلع بيقول لا الرئيس يطبق الشريعة احنا ضد الشريعة حتى لو ما طبقش الشريعة هتسائل امام الله لن يعاربك احد لن يعاربك احد يا دكتور مورس وستكون عبدا لله مطيعا لله وسيكرمك الله عز وجل يا دكتور مرسي لا تقيم اعتبارا للعلمانين على حساب رب العالمين يا دكتور مرسي لا تخشى البشر واملأ قلبك بالخشية لله يحفظك الله يا دكتور مرسي قال يحيى بن كثير وبه أختم على قدر هيبتك للخلق على قدر هيبتك لله يهابك خلق الله أولا ثاني رب تكون سمعيني ولا تنقل لك على قدر هيبتك لله يهابك خلق الله املأ قلبك بالقشية لله وبالخوف من الله والإنابة لله والرجوع لله واخرج من ربقة الكل لا تسمع للإخوان ولا للسلفيين ولا للعلمانين اسمع لأوامر رب العالمين أختم قال بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا دكتور مرسي طبق شرع الله ننصحك لله نحبك لله نبحث عن استقرار البلد بك لن تستقر لك البلاد ولن تستقر البلاد إلا بشرع الله دكتور مرسي ابتعد عن الربا ابتعد عن الشيعة طبق شرع الله أشدت وطأتك قبضة حديدية شرعية قانونية طبق شرع الله في خلقه ستهدأ البلاد والعباد ويبدأ العمل ويرى الناس الخير الوفير من الله العلي الكبير سبحانك الله وبحمدك نشهد والله إليه الأنت نستفرك نتوب إليك معزرة الحلقة القادمة إن أحيان الله وإن عدنا من سوريا إن أحيان الله والتقينا إن كانت الشهادة أكون أسعد الناس وأسألكم أن تدعوا الله لي بالشهادة نسأل الله يبلغ يبلغنا الشهادة إن لم يقدر له لي الشهادة وعد حلق القادم عن حكم الخروج على الحاكم وحكم الديمقراطية والخلاف الشرعي في هذا ومن يبدعون ومن يفسقون والله كان في نيتي اليوم أن أتحدث عن هذا بالتفصيل لكن الاتصالات جرتنا إلى طريق آخر وبعض الأمور علقت عليها جرتنا إلى طريق آخر سامحونا اللقاء القادم يوم الإثنين بعد القادم إن أحيانا الله سن سنذكر هذا الأمر وسنتكلم في المسألة بتفصيل وبذكر رأي أهل العيل لنعلم أن من بدع من فسق ليس على صواب وتجراء على إخوانه وأعطى الآخر. فرصة أن يهاجم إخوانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إنت نستغفرك نتوكل عليك قبل أن أرحل أعل دعمي لأبي إسلام لأبي إسلام أنا الدكتور عبد الله بدر وجزاكم الله خيره وسلام الله عليك ورحمة وبركاته دمتم في أمان الله وكف فيه ورعايته. ما جزء الكبرى في هذا القرآن. نتلوب تأتينا البشرى من رب الأكوال مواجزة الإسلام الكبرى في هذا القرآن نتلوب تأتينا البشرى من رب الأكوال هو نور كم يهدي الحيرة بطريق في الكون شذاه قد انتشر وتناه قد لاح وبهر وتألق دوما ودار من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيله الدكتور محمود شعبان